أَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةَ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ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 وشقت السماء، فهي يوم إذ هو هي، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية، يوم تعرضون.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 ما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هَلَكَ عَنِ سُلْطَانِهِ خذوه, خُذُوهُ فَغُلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون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 لما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسين فما منكم من أحد عن محاجزين؟ وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإن. لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم